أربعون حديثا في المغازي والسير الحديث الرابع والعشرون عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت ب ن الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. فسكتت مخافة أن يجعلني في آخرهم.